بسم الله الرحمن الرحيم والصفات شفاك فالزاجرات زجراك فالتاليات ذكراك لإلهكم لا لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زين الشماء الدنيا بزينة الكواكب وحظاً من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويطبخون من كل جانب دحوراً ولهم عذاب واقف إلا من خفف الخطفة فأتبعه شراب ساخد أشتبت من أهم خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من من الله بل عجبت ويشكرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يشتفرون وقالوا ذا ذنا ذكر المؤمن كذبون الذين غنموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهذوهم إلى فراغ الجحيم. وقفوهم إنهم مشكولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعضهم ان يتساءلون قالوا انكم كنتم تاتون الْيَمِينِ قَالُوا اليمين قالوا بل لم تكونوا وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قوم ربنا إن وَنَاكُم إِنَّا كُنَّا نَظَرُونَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْدَدُونَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إنهم كانوا كذا أطيل لهم لا إذا ما إلا الله يستشدرون ويقولون أئنا لذلك آلمتنا لشاعر مجلو الجاء بالحق وصدق المرشنين إنكم لذائق العياب الأمين وما تدهون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق مخلوم فواك وهم مكرمون في جنات خلافهم متقابلين يطاق عليهم لكأسين معين بيضاء لذة الاشكار جير لا فيها ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاخرات التركعين كأنهم بيض مكنون فأقبل بقى فاصطفحهم على بحر يتساءلون قال قائل منهم ان كان لي يقول ائن كلام أئذى مثنا وقلنا ترابا وعواما أئنا مدينون قال هل أنتم مطلعون فالطلع فرآه في شوان الجحيم قالت الله إن كنت لجردين ولولا نعمد ربي لكنت من المفضلين أفما نحن بميكين. إلا موثتنا الأولى وما نحن بمعيّبين إن هذا نهو الفوز العظيم لمثل هذا العاملون أذلك خير نجلاً أَمْ شَجَرَةٌ الزرقون إِنَّهَا جعلناها فكرة للغالين إنها تخرج في أصل طلعها كأنه رؤوس الشياقين فإنهم لآجرون منها فمالكون منها البطرون ثم ان لهم عليها لشوبا anh cũng mẹ bao giờ cũng mẹ ولقل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاطبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نهى نوح فلنعم المهيبون ونجيناه وأهله من الجوب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخين سلام على نوح في العالمين إنا فجالك نجزي المحسين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين ونرى نظرة في النجوب فقال إني شكيم فتولوا عنه مزجين فراض إلى آلاتهم فقال ألا ما لكم لا تنفقون فراغ عليهم ضربا من جريمين فأقبلوا إليه أتعبدوا ما تنحسون والله خلقكم وما تعملون قالوا اذنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به جيدا فاجعلناكم الأسفلين وقال إذن لي ذاهب إلى ربيك يذبين ربنا بني فبجرناه بغلام الحليل فلما بلغ معه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا سرى قال يا منا تثمر سبج ان شاء الله من الصابرين فلما اسلما وتله للجبين صدقت الرؤيا إنا كذلك في المحسنين إن هذا له الفناء المبين وفديناه بربح عظيم وتركنا عليه في سلام على ابر وفي سلامك المحسنين انه من عبادنا وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبعطنا عليه وعلى إححاق ومن ذريته ما محسن وظالم ولقد مننا على موشى وهاروم ونجيناهما وقوهما من الكرب العظيم ونصرناهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستقيم وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليه ما في الآقيم سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجف المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا لمن المرسلين السَّمَاءِ قال هَطَلَ وَالنَّازِعَاتِ نَشْطًا يَطَّلِعْنَ أَبْصَارَهُنَّ إِلَى الْمَرْءِ الله ربكم ورب آبائكم الأولين فجذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وطرقنا عليه في الآخرين سلام على إليا سيد إنا كذلك نجزي المسخين من عبادين <سؤال> إِنَّ الْوَطَنَ مِنَ المرسلين إل نجيناه أجمعين إِلَّا نجيناه وَأَنَّهُ أَجْمَعٌ إِلَّا عَدُوَّاً في الغابرين فدمرنا الاقلين وانكم لتمرون عليهم مسبحين وهو الذي افلا وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَيُقِمْ صَلَاةً نَّحْنُ نَهْدِيهِ سَبِيلَ المشحون إِلَيْهِ فكان من تُخْلِفَ الْوُعُودَ وَأَسْأَلُكَ وهو مهين فلولا أنه كان من المشدحين لنبدأ في بطني إلى يوم يبعثون فنبلناه بالعراء وهو وأنبتنا عليه شجرة من يقفين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين أشددهم أني ربك البنات ولهم البنون أَمْ خلقنا الْمَلَائِكَةَ إناثاً وهم شاهدون ألا إنهم من إفتهم لَيَقُولُونَ ولد الله وإنهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين ما لهم كيف تصفون افلا تذكرون أم لكم ترقان مبين فأدوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نشبا ولقد علمت الجنة هُوَ الَّذِي سبحان الله عما يكفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما مَا ما عليه بفاكرين إلا من هو صال الجحيم وما مننا إلا له مقام محلوب وإنا لنحن الصال كل المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا يسرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فتوف يخلمون ولقد خبطت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنشورون وإن وَإِنَّهُ لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين فسوف يبصرون هف فشاء صباح لهم الذين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان رب العزة عما يخفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين